فضيله الشيخ وفقكم الله هل يشترط في صيام التطوع تبييط النيه من الليل لا لو نوى من النهار وهو لم ياكل ولم يشرب بعد الفجر فلا باس نعم